تَدنا للِكافِرينَ سَاسِلَ وَأَغْل لَ وَسعرا إِ الأبرار يشرَبون منِ كَسِ كانَ مِزاجه كَافُور ع يشرَبُ بِهَا عباد الله يفَجرونها تَفجرا يفُونَ بِ الذرِ وَيَخافونَ يَوْم كانَ شَروه متقرا وَُطعم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 يحبون العاجِلَ وَدرونَ وَر أَهُم يَومَ